بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوقود قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأن ما أوتر أهله وماله كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي بقي لنا فيه مباحث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ما أوتر أهله وماله هذا يحتمل أوجها من المعاني قالوا في معنى ذلك فكانما أوتر وما وماله أي كأنما أصيب بمصيبة تعديل مصيبة من فقد أهله وماله الذي تفوته سلاة العصر وقالوا المعنى فقد أوتر وما وماله يعني يصيبه من الأسف هذا الذي تفوته سلاة العصر يصيبه من الأسف عند معاينة الثواب مثل ما يصيب من الأسف مثل الأسف الذي يصيب من فقد أهله وماله والاظهر والأظهر في المعنى قول ثالث وهو أن من فاتته صلاة العصر فكأنما أصابته في أهله مصيبة يطلب بها وترا الوتر هو الجناية التي تطلب ثأرها فيجتمع عليه هذا الذي فقد أهله وماله يجتمع عليه غمان غم فقد الأهل والمال وغم طلب الثأر والمعاناة له ولذلك قال كأنما وُتِرَ أهله ولم يقول كأنما مات أهله والغمان اللذان يجتمعان على من فاتته صلاة العصر غم حصول إثم بفوات الصلاة وغم فوات الثواب الذي كان يكون في الصلاة لو صلية وقوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأن موت أهله وماله هل هذا الحكم خاص بصلاة العصر أو هو عام في كل صلاة هذا موضع خلاف بين الفقهاء قال الطائفة هذا الحكم خاص بصلاة العصر وإلى هذا ذهب القاضي عياض والأبي والسنوسي والرافعي والنووي واستظهروا ابن حجر ورأوا أن هذا الحكم خاص بصلاة العصر لما لها من المزية التي لا تشاركها فيها غيرها من الصلوات فصلاة العصر مثلا هي الصلاة الوسطى على قول على قول عند العلماء وهي الصلاة التي من أو طلب من المحافظه عليها حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وهي الصلاة التي من فاتته فقد حبط عمله كما في صحيح مسلم وهي الصلاة التي من حافظ عليها فلاه أجرها مرتين وهي الصلاة التي بعدها يحلف العباد الأيمان المغلظة تلك الأيمان المغلظة التي تحلف في القضاء إنما تحلف بعد صلاة العصر ولها غير ذلك من المزايا أحد علماء الشافعيه عبد المؤمن الدمياطي هذا له كتاب هو حافظ من حفاظ الحديث له كتاب سماه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى رجح هناك على ما يقتضيه مذهب, مذهب إمامي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذكر مبحثا خاصا بفضائل صلاة العصر يبين لكم هذا؟ أن صلاة العصر لها مزية ليست لغيرها من الصلوات وذهب الطائفة من العلماء إلى أن هذا الحكم ليس خاصا بصلاة العصر بل من فتت صلاة الظهر كأنما اتر أهله وما له ومن فتت صلاة العشاء والمغرب والصبح فكأنما اترت أهله وما له واستدل على ذلك بما رواه أحمد بن حبان عنه فالابن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته الصلاة فكأن موتر له وماله ولم يقيد وفي رواية عند عبد الرزاق لأن يترى أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاه ولم يعين لكن أجاب الذين يقولون بأن الحكم خاص بالعصر أجابوا عن هذا الاستدلال قالوا الحديث الأول هو حديث واحد لكن روايتان الرواية الأولى من فاتته الصلاة فكان موتر أهلا ومن قالوا هنا أل هنا تحتميل العهد العهد الذهني لأنه لم تذكر طيب تحتميل العهد فإذا احتملت العهد رجع الكلام إلى صلاة العصر وأجابوا عن رواية عبد الرزاق أن حديث نوفل بن يمعاوي رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما اتر أهله وماله فرجع إلى صلاة العصر قال المعممون إنما الحكم هذا الحكم الخصوصية خصوصية صلاة العصر استفيدت من مفهوم اللقب مفهوم اللقب أضعف المفاهيم مخالفة عند الأصوليين ولا يقول لا يعتبره ولا يقول به لم يقول به إلا قليل منهم الدقاق والصير فيهم من الشافعية ومن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة وعلى كل المسألة فيها وجهان يعني لكل القولين وجه ويصعب الترجيح بينهما والمهم أن الصلاة ينبغي أن تفوت سواء قيل بالتخصيص أو بالتعميم فينبغي أن تفوت وذكرت لكم مفهوم اللقب يعني مفهوم اللقب قلت لكم هو اضعف مفاهيم المخالفه قبل ان ابين لكم مفاهيم المخالفه دعوني اوطئ لكم توطئه النص الشرعي يفيد من ثلاث جهات من جهه منطقه ومن جهه مفهومه ومن جهه ضرورته دراهه المنطق هي ما يفهم ويدل عليه النص في محل النطق ودلاله المفهوم هو ما يدل عليه النص وراء محل النطق ودلاله الضروره هو ما يدل عليه النص وراء محل يعني لا في محل النطق لكن لا بقيد كونه وراءه انما بلفظ محذوف دل عليه وتسمى دلاله الاقتضاء وانا هنا احدثكم اليوم ان شاء الله عن درات المفهوم واترك درات المنطوق ودلائل الاقتضاء إلى موضع هو بهما اليق المفهوم قسمان درات المفهوم قسمان مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه مفهوم الموافقة هو عندما يكون المفهوم قلت مفهوم مخالفه لا لا مفهوم الموافقه عندما يكون المفهوم موافقا للحكم موافقا للمنطوق في الحكم هذا يسمى مفهوم الموافقه مفهوم المخالفة هو عندما يكون المفهوم مخالفا للمنطوق في الحكم فيسميه الاصوليون مفهوم المخالفه ومفهوم الموافقه قسمان فحوى خطاب ولحن خطاب فحوال خطاب هذان قسمان مفهوم الموافقه عندما يكون المفهوم موافقا للمنطوق في الحكم واولى به منه هذا يسمونه فحو الخطاب مثال ذلك قول ربنا سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف المنطوق دل على تحريم التأفيف لكن المفهوم وهو مفهوم موافقه يدل على اذا سئلت مثلا عن ضرب الوالدين فهذا حرام ايضا وهو اولى من التافيف بالتحريم لانه اوغل منه في الايذاء فهذا يسمى فحوى خطاب لان المفهوم مفهوم موافقه وهو والضرب اولى من المنطوق بالحكم القسم الثاني من أقسام مفهوم الموافقه يسمى لحن الخطاب ولحن الخطاب هو عندما يكون المفهوم الموافق مساويا للمنطوق في الحكم فحوى الخطاب عندما يكون مفهوم أو لا ولحن الخطاب عندما يكون مفهوم مساويا مثال ذلك قالوا ربنا سبحانه إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الآية نصت على تحريم الأكل فإذا سئلت عن إغراق أموال اليتامة أو حرق أموال اليتامة لا أكلها فالحكم سواء الاعتداء على أموال اليتامة بالأكل أو بالإحراق أو بالإغراق أو بغير ذلك من أنواع الإتلاف كل ذلك في الحكم سواء فهذا يسمى لحن خطاب لأنه ومن والمنطوق سواء هو المنطوق سواء أما مفهوم المخالفة فهذا عشرة أقسام نظمها العلامة بن غازي المكناسي رحمه الله في بيت فقال صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء صف واشترط علل ولقب ثنيا وعدى ظرفين وحصر إغياء هذه مفاهيم مخالفة عشرة صف هذا مفهوم الصفة يمثلون له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره عن انس وفي سائمه الغنم اذا كانت أربعين شاته إذا كانت أربعين ففيها شات قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمه الغنم السوم هو الرعي السائمه الراعيه يقابلها عند الفقهاء المعلوفه ويقابلها النتاج الان قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمه الغنم مفهوم الصفة يدل على أن الغنم التي ليست سائمة لا زكاة فيها وهذا مذهب الشافعية الشافعي رحمه الله اعتبر مفهوم الصفة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم فقال غير السائمة التي المعلوفة هذه لا زكاة فيها وإن بلغت أربعين لماذا قال لأن يسوع قال له في سائمة الغنم فمفهوم الصفه مفهوم المخالف الذي مفهوم الصفه يقتضي أنه لا زكاة في غير السائمة المالكيه والجمهور يخالفون هذا ويرون أن الزكاة في الغنم واجبة سواء أ كانت سائمة أم معلوفة أم نتاجا ولم يعتبروا مفهوم الصفه لماذا قالوا لأن هذا المفهوم لا هذه صفه ترضية لا مفهوم لا العرب تسمي الغنم سائمة وإن كانت معلوفة من من من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث فمفهوم الصفه هنا انه اذا لم يكن وارثا جازت له الوصيه من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم في روايه لي الواجد ظلم يبيح عرضه وماله واحد أقرد مالا ف جاء وقت السداد وهو واجد هو غني ويمطل المدين يماطله يلويه يتريث يعني يؤخره وهذا هذا ظلم قال بيفسد مطل الغني ظلم الغني الواجد الذي يقدر على سداد فيمطل المقرض هذا يظلمه معنى هذا أن مطل غير الواجد مطل الفقير مطل المعدم هذا ليس ظلما وهذا مستفاد من مفهوم الصفه الصف واشترط المفهوم الثاني مفهوم الشرط وهذا كما في قول ربنا سبحانه وان كنا ولاه حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كنا ولاه حمل مفهومه على الشرط انهن ان, كنا إن لم يكن ولاه حمل فلا يجب الإنفاق عليهن علل المفهوم الثالث مفهوم العلة وهذا كما في قول ربنا سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فقول ربنا ظلما هذا هذا هو تعليل النهي معناه أن الذي يأكل أموال اليتامى بالمخالطة أو يأكلها بالشراء فهذا ليس مقصودا بالتحريم ولا يص لا يأكل في بطنه نارا ولا يصل سعيرا على هذا الفعل صف واشترط علل ولقب مفهوم اللقب وهذا كما في قول ربنا سبحانه يمثل بعض الأصوليين لهذا بقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعم استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية على أن الذبح في أيام, هذا في أيام العيد لا يكون إلا بالنهار ولا يكون بالليل لأن ربنا تعالى يقول ويذكر اسم الله في أيام ولم يذكر الليالي وهذا مستفاد من فهم اللقاء ثنيا أي مفهوم الاستثناء وهذا يمثلون له بقول ربنا سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه هؤلاء الآن منطوق الاستثناء منطوقه يدل على أن من تاب من أهل المحاربة من أهل الحرابة من تاب منهم قبل القدرة عليه ساقط عنه حكم الحرابة ويبقى النظر فيه كما في سائر المسلمين إن قتل قتل وإن أتلف يعني غرم ما أتلف مثله مثل باقي المسلمين ولا ويسقط عنه حكم الحرابة مفهومه مفهوم الاستثناء أن من لم يتوب قبل أن يقدر عليه فهو ما زال في حكم المحارب صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد هذا مفهوم العدد وهذا يمثلونه هو بقول الله تعالى وَالزَّانِيَةُ والزاني فَاجْرِدُوا كل واحد منهما مِيئَةَ جَلْدَهُ فمفهوم العدد أنه لا يزاد على المئة ولا ينقص من المئة ويمثلون ذلك أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاتين شاتون معنى مفهوم العدد أنه إذا قلت الغنم عن أربعين فليس فيها شاة بل ليس فيها شيء يمثل ذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث معناه على المفهوم يعني على على مفهوم العدد أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث وهذا محل خلاف بين الفقهاء نذكره إن شاء الله في موضعه وعدى ظرفين ظرفين هذا مفهوم الظرف مفهوم ظرف الزمان ومفهوم ظرف المكان مفهوم ظرف الزمان كما في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات معناه أنه لا حج خارج تلك الأشهر ومثال ظرف المكان قول ربنا سبحانه إن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بينهما هذا مفهومه أنه لا طواف بين غيرهما ولا خارجهما المقصود هنا بالطواف السعي والحصر. الحسر هذا مفهومه حسر كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال هذا, هذا حديث يخطئ الناس في تنزيله ترى الإنسان مثلاً يعمل عملا فيفسده فتلومه فيقول إنما الأعمال بالنيات يعني كانت نيتي الصلاح وقعت في الإفساد ولا تلومني لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث لا علاقة له بما يظن صاحبنا إنما, الأعمال إنما صحة الأعمال بسبب النيات إذا أردت أن يكون العمل الذي تعمله صحيحا يعني متقربا به يجب أن تنوي نية التقرب مفهوم هذا معناه ما عنده قبل بالذي ينوي الإصلاح ويقع في الإفساد إنما صحة الأعمال بسبب النية معناه مفهومه ومفهوم الحصر أن لا صحة بغير نية لكن الفقهاء يفرقون بين الأعمال التعبديه والأعمال التعللية والتروك ومن ذلك ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ان يعني مفهومه ان من لم يعتق فلا ولا لا, لا يكون له ولاء العبد الذي اعتق صف والشريط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر اغيا هذا مفهوم الغايه ومثاله قول ربنا سبحانه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفساد مفهوم الغايه حتى يتبين يعني اذا تبين فلا اكل ولا شرب ومن ذلك اذن قال ربنا سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن فمفهوم الغايه أنهن إذا اذا لم يطهرن فلا يجوز ان يقربن وهذه المفاهيم أضعافها كما تقدم لنا مفهوم اللقب هي هذه المفاهيم لها يرتبها الأصوليون مراتب فعندهم أقوى وعندهم أدنى وأدنىها وأضعافها هو مفهوم اللقب وهذا المفهوم لم يقل به أكثر الأصوليين وقد قلت لكم انما اعتبره الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن من المالكية وعض الحنبلة يقول الديماني وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصير والجل للمنع ذهب يعني المنع من اعتباره حتى ذهب عبدالي الصيماري إلى أن من اعتبر مفهوم اللقب فقد كفر قال عبد الصيماري لأن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فمفهوم الآية على اللقب أن إبراهيم ليس رسولا وأن موسى ليس رسولا وأن عيسى ليس رسولا فمن أثبت اللقب فقد كفر والواقع أن عبدا لم يتابع ومفهوم اللقب على ضعفه معتبر في بعض المواضع وما عدا مفهوم اللقب فجمهور الأصوليين يعتبرونه إلا الحنفية فإنهم لا يعتبرون شيئا من المفاهيم, من المفاهيم المخالفة والسبغي رحمه الله يرى ان مفهوم المخالفه معتبر في كلام الناس غير معتبر في كلام الله تعالى في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال ان كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي فيهما البيان التام ولا ينبغي ان يحوج في فهمهما الى مفهوم ولا اصح مذهب الجمهور هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأن موتر أهله وماله يدل له دلالة فقهية وله دلالة تربوية أما دلالته الفقهية فقد تكلمنا عنها ويأ أن الإنسان لا ينبغي أن يفوت الصلاة وقد ذكرنا لكم أن التفويت هنا اختلفوا فيه هل هو التفويت إلى وقت الضرورة أم هو التفويت إلى بعد غرب الشمس أما دلالته التربوية فهذا يدل على أن قليل العمل من عمل الاخره خير من كثير الدنيا هذا الحديث يدل على حقارة الدنيا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر ما تبلغ صلاة العصر فيما طلب من الإنسان في عمره كله قليل العمل من عمل الاخره إذا نسب صلاة عصر في يوم واحد من عمر ابن آدم ما تبلغ هذه الصلاة إذا نسبت إلى عمر ابن آدم كله وما طلب فيه من التكاليف ومع ذلك لو فاتته صلاة في يوم واحد كانت يعني لو صلىها كانت خيرا له من أهله وماله وفقدان تفوته الصلاة يعادل فقد أهله وماله فهذا قالوا يدل على حقره الدنيا وقد روى البخاري عن السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يومين في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروح يا روح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها وروى مسلم. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير احب الي مما طلعت عليه الشمس اشهد تحقيري الدنيا وقد روى الشيخان عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم وإنه لن يصف الدنيا أحد أعلم بها من خالقها وقد قال سبحانه وما اوتيتم من شيء حدثتكم مرة أو حدثت غيركم لا أذكر عن النكره في سياق النفي والمسبوقه بمين يعني هذا نص في العموم مهما اوتيت من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون وقال سبحانه وما عند الله خير للابرار وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال سبحانه إنما الحياة, إنما الحياة الدنيا لعب. لعب لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار الزراع ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه والله ما الدنيا في الآخرة ما الدنيا يعني ما شيء دار في, في بناء اقتصادي تقترض من أجلها وتبقى في سداد عشر سنوات أكثر لا دنيا دنيا إذا قرنت بالآخرة كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار إلى سبابته في اليم فلينظر بما يرجع سير بحربات ولكن إياك أنت فعل ذلك أمام الناس يتهمون عقلك وضع إصبعك في اليم وانظر بما يرجع إصبعك يصبعك انظر بما بأي شيء يرجع فهذا هذا الذي رجع فيه هذا يعني هذا الماء الذي مكث في أصبعك هو مقدار الدنيا إذا نسبت إلى الآخرة فكيف تباع الآخرة للدنيا بل مشين للدنيا لبعض الدنيا وذلك البعض قد تاكله متقلق واحيانا تباع الاخره لدنيا الغير يعني كان, كان نقش خاتم ابي عمرو بن علاء رحمه الله وان امرا دنياه اكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري هذا الكلام لا يعني ان يزهد المرء في الدنيا وأن يلزم قولنا الجبال لكنه يعني أن لا تطلب الدنيا بكل خبط لا يبالي إنسان أخبط فيها بحلال أم بحرام ويتكالب عليها كالجيفة مع المتكالبين لا إن يعني هذا المقصود بهذا الكلام أما أن تطلب الدنيا من اوجه حلال وتصرف في اوجه حلال يتقرب بها الإنسان إلى ربه فنعمه روى احمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك واتني قال فاتيته وهو يتوضا فصعد في النظر وطاطاه وقال اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وازعب لك في المال زعبه صالحه فقال عمرو بن العاص يا رسول الله ما اسلمت من اجل المال انما اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا عمرو بن العاص نعم يا عمرو بن العاص نعم بالمال الصالح للرجل الصالح نعم بالمال الصالح للرجل الصالح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه بن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اربع من السعادة المرأة الصالحة والجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الصالح واربع من الشقاوة المرأة السوء والجار السوء والمسكن الضيق والمركب السوء الله يكون فعونوا من ابتلي بهذه الأربعة وجماع القول في هذا ما أوضحه ونبهه وذكره ربنا سبحانه لما قال ما قال وابتغي فيما أحسنت وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنسي عن مالك ورأى مسلم عن يحيى بن يحيى أن عن مالك بهذا الإسناد المذكور في الموطأ نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذراء فقال عمر طففت قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أم توفى سنة سنة ثلاثة وأربعين ومئة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم توفى سنة ثلاث وعشرين سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر بن الخطاب هذا الإسناد منقطع هذا إسناد منقطع المنقطع قال فيه العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط وهذا مثاله السقط قبل الصحابي وهو راو وهو الواسطة بين يحيى بن سعيد وعمر بن الخطاب وهذا إسناد منقطع لكن وصله البخاري في التاريخ الكبير فالحديث وهذا الأثر يصح نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر قال بعض الشراح الرجل الذي لقيه عمر الخطابي عثمان عفان ومن قال هذا فقد اشتبهت عليه قصتان دخلت عليه قصة في قصة عثمان رضي الله عنه جاء متأخرا في الجمعة وكان عمر يخطب قصة مشهورة لما قاله عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه قال يا أمير المؤمنين زدت على أن سمعت الأذان فتوضعت فقال والوضو أيضا يعني تركت الغسلة تأخرت وتركت الوضوء وهذا ما يستدل به على أن غسل الجمعة ليس بواجب فتلك قصة عثمان أما هذه فالاظهر أن هذا الذي لقيه عمر رضي الله عنه هو صحابي يسمى بنا حديدة الجهني واستفد اسمه من رواية البخاري في التاريخ الكبير لهذا الخبر فقد رواه عن, عن ابن حديدة الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني عمر بن الخطاب بالزوراء فقال إلى أين تذهب فقال فقلت إلى الصلاة فقال طففت فأسرع وقوله نعم تفضل فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذراء فقال عمر طففت التطفيف هو النقصان عن العدل أو الزيادة عليه قال ربنا سبحانه ويل للمطففين ما اللام هذه ماذا تعني ما معنى اللام هنا ها الاستحقاق ماذا تكون اللام الاستحقاق إذا كانت بين ذات ومعنى طيب هل هنا اللام بين ذات ومعنى إذا الويل هذا اختلف في تفسيره قيل هو واد في جهنم تاه الله العافية فعلى هذا التفسير تكون للاستحقاق وع وعلى لا لا اللام التي تكون استحقاق اذا وقعت بين ذات ومعنى ولكن نحن الان نقول اذا قلنا الويل هذا اللي هو الوادي تكون وقعت بين ذاتين فتكون للاختصاص. وقيل الويل هو الـ يعني الـ العقوبة فعل هذا تكون للاستحقاق قال ربنا تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كان لهم الحق قبل الناس استوفوا وأخذوا حقهم تاما وافيا وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون إذا كان الحق للناس قبلهم طففوا وأخسروا في في الميزان وقال ابن السيد التطفيف هذا الأصل فيه النقصان ولا تدخل فيه الزيادة وقال فإن قيل وين للمطففين تدل على أن النقصان فيه الزيادة وفيه النقصان نقول إن تلك الزيادة تعود على من يعاملهم بالنقص فيؤول الأمر إلى النقص وتعود عليهم أنفسهم بالنقص في الآخرة فهو النقص من أعجبي ما حدثت به من غرائب التطفيف في الوزن ما حدثني به أحد الجزارين قال كنت أذهب مع أبي صغيرا كان أبوه جزارا أيضا قال كنت أذهب معه إلى الأسواق قال الأسواق الأسبوعية، فهو طفل صغير يعني لا يزيد طوله على يعني يعني م متر أو فقال فأنا في السوق والجزار يزين لأبي شيئا من اللحم ماذا ذكر الجزار ماذا فعل هو يتحدثني هذا محدث يقول في الثور جزء منه يلسق بكفة الميزان من غير أن يحتاج إلى شيء يلسقه بها فالجزار ماذا يفعل يقطع يعني شيئا ذا وزن ذا بال فيلسقه من تحت كفة الميزان وذلك هي التي يضع لك فيها ما تريد وزنه فهو الآن يزن الرجل طويل ذا يطل على الميزان من فوق لكن الصبية يرى شيئا عالقا بالكفة من تحت يحدثني يقول أنا أقول الجزار للجزار ها شريف أشياء حاجة عندك هو يقول للجزار يقول سكتوليدي سكتوليدي يخاف أن ينبيها عليك فهذه من عجائب التطفيف حدثني آخر قال وهذا يبيع ويشتري في أحد الأسواق قال ماذا يصنع ذلك أسواق في الغالب يرتاده المترفون ماذا يصنع الباعة هناك وإن كان مترفا فهو يماكس في حال هذا الخوخ بعشرين درهم العشرين درهم درهم درهم درهم في ذلك السوق رأي يمكن يكون عشرين فيقول كامل الخوخ مثلا يقول بكذا فيماكس يقول له صافي خمستاش درهم يزيلوا دير ثلاثة كيلو من هذه دير جو كيلو من هذه دير كادا دير كادا فلما يشرعهم في كتابة الحساب يكتبوا هذا الخضار هذا البائع يكتبوا ما يشاء هذا لا, لا يحقق معه في المكتوب لأنه بالنسبة له رابع له خمستاشة درهم اربعة كيلو وكلت مية هادي وهذه ميتين وهذه ميتين وستين ويقول لي كذا والأخر يخلص بالنسبة له لقد يعني صانعه وأحسن إليه وإلا فهو قد فتك به فتكا الباعة ينبغي أن يتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا موحقت بركة, بركة بيعهما نعم قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف معنى هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله أن كل أن كل شيء يدخل فيه الوفاء والتطفيف كل شيء يدخل فيه الوفاء والتطفيف ويقال في كل شيء وفاء والتطفيف وإذ قال علي رضي الله عنه الصلاه كالكيل فمن وفى وفي له وقال سلمان رضي الله عنه الصلاه كالمكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي وما فاته وقتها، ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال ابن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك. أه حكى عن الإمام مالك أنه قال في قول يحيى بن سعيد هذا قال لا يعجبني ذلك لما حدث بقول يحيى بن سعيد هذا قال لا يعجبني ذلك ويصلي الناس في أول الوقت ووسطه وكره التضييق على الناس ولماذا كره الإمام مالك رحمه الله قول يحيى بن سعيد هذا؟ لانه لان ظاهره يخالف الحديث المتقدم من فاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاه العصر فكانما وتر أهله وماله يحيى بن سعيد يقول من فاته اول الوقت فقد فاته اعظم من اهله وماله فجعل يحيى بن سعيد في من يعني جعل في من فوت بعد الوقت اكثر مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفوت الوقت كله ولهذا لم يعجب ذلك الامام مالكا وقال هذا تضيق على الناس يعني ان المطلوب على راي يحيى بن سعيد ان كل الناس تصلي في اول الوقت فإذا فوت اول الوقت فقد فاتهم اعظم من أهلي اهلهم واموالهم لكن قول يحيى بن سعيد له معنى يمكن ان يحمل عليه ولا يعترض عليه حينئذ نقول مثلا يمكن أن يحتمل أن يكون معنى كلام حبيب سعيد أن من فاتته فضيلة أول وقت فقد فاته من الفضل ما هو خير له من وماله لأنني قلت لكم أن الفضائل التي يستحق عليها ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها والذي يعنينا من كلامي حبيب سعيد أن الصلاة ينبغي أن تصلى في أول وقتها وهذا قد تقدم لنا في الحديث الذي روه أحمد والتلميذي وغيرهما عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها نعم. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم قال الإمام مالك رحمه الله من كان في سفر فأخر الصلاة ذاهلا فأخر الصلاة ناسيا أو أو ساهيا كثير من أهل اللغة لا يفرقون بين النسيان والسهو وبعضهم يفرق فيقول مثلا النسيان فيقول السهو هو الذهول عن الشيء سواء أتقدمه ذكر أم لم يتقدمه والنسيان هو الذهول عن الشيء بعد أن يتقدمه ذكر، فهذه حيثية التفريق عند بعض اللغويين. نعم، قال مالك رحمه الله: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت، فليصلي صلاة المقيم. أن مسافر النسي الصلاة حتى رجع إلى موطنه. ولما رجع إلى موطنه كان ما زال في الوقت الذي يعني وقت كان ما زال في وقت تلك الصلاة التي أدركته مسافر فسهى عنها قال مالك في مثل هذا يصلي صلاة المقيم لماذا يصلي صلاة المقيم وقد أذن عليه, أذن عليه وقتها وهو مسافر قال الإمام مالك يعني لأن هذا كان مخيرا بين أن يصلي في أول وقته وفي وسطه وفي آخره فلما لم يصلي في أول وقت ولا في وسطه وصلى في آخره هو ذلك الوقت هو وقت وجوب الصلاة عليه وحنائه مئه الحضر فينبغي أن يصليها حضرية نعم. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه يعني الآن هذا المسافر الذي ذهل عن الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد أن بلغ موطنه كان لما تذكرها كان الوقت قد خرج هل يصليها حضرية أو يصليها سفرية قال إمام مالك يصليها سفرية لماذا؟ لأنه يقضي مثل ما كان عليه من الذي ترتب في ذمته ترتب في ذمته صلاة سفرية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن الصلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكفارته أن يصليها هي وهي تر هي التي ترتبت في ذمته سفرية فيردها سفرية تلخيص الكلام أن المسافر الذي يسهى عن الصلاة فلا يذكرها إلا بعد أن يصير مقيما إذا تذكرها وكان في وقتها يصلها حضرية وإذا تذكرها وقد خرج وقتها يصلها سفرية كذلك المحاضر المقيم إذا ذهل عن الصلاة وسافر إذا تذكره في سفره وما زال في وقتها فإنه يصلها سفرية يصلها يصل سفرية لأنه ذلك وقت وجوبها عليه وأما إذا تذكرها بعد أن خرج وقتها فإنه حينئذ يصليها حضرية لأنه يقضي ما ترتب في ذمته والذي ترتب في ذمته صلاة رباعية قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب قال الإمام مالك رحمه الله الشفق الحمرة وهذا قد تقدم لنا وذكرنا لكم أن هذا قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عن الجميع وقلنا لكم إن بعض آه اللغة يرى أن الشفقة يطلق, الشفقة يطلق أيضا على البياض الذي يبقى فترة بعد الحمرة وذكرت لكم أن مذهب جمهور الأصولي الفقهاء أن المعتبر في الحكم والذي نيط به الحكم هو الحمراء للبياض إلا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله وبعض الحنفية يقولون قد رجع عن ذلك قال الإمام مالك رحمه الله فإذا ذهب الشفق فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب الإمام مالك رحمه الله هنا جعل المغرب وقتا ممتدا إلى غياب الشفق الأحمر وهذا دليل هذا الكلام عن امتداد وقت صلاة المغرب ما راوه مسلم عن عبد بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ولنا في المذهب قولان في, في نهاية وقت المغرب المشهور في المذهب أن وقت المغرب وقت ضيق لذلك العوام يقولون المغرب, المغرب مقلق يعني ضغياته هذا كناية عن ضيق وقت المغرب وإنما يقدر إذا سألت ما وقت المغرب قيلك لك هو الوقت الذي يسع صلاه المغرب مع ما يشترط لها من ستر عورة وطهارة صغرى او كبرى هذا هو هذا القول هو المشور بالمثل ان وقت المغرب وقت ضيق يسع في على صلاه المغرب مع شروطها والدليل على هذا القول حديث ابي سعيد الخدري وحديث جابر وفي في في في المسند وفي الترمذي وفي غيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل مرتين فكان في اليوم الأول يصلي به الصلاة في أول وقتها وفي اليوم الثاني يصلي به الصلوات في آخر وقتها ثم قال هو بعد ذلك ما بين هذين وقت ففي الأحاديث هذه التي ذكرت لكم صلى المغرب في اليومين بعد غياب قرص الشمس فهذلك قالوا قال مليكية في قولهم المشهور أن وقتها ضيق وهو هذا وهذا الذي اقتصر عليه الشيخ خليل رحمه الله فقال ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها مع شروطها وفي المذهب قول آخر وهو أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق وهذا هو قول الإمام مالك في الموطأ والذي نحن فيه الآن لأنه قال فإذا غاب الشفق فقد وجب العشاء وخرجت من وقت المغرب فجعل خروجك من وقت المغرب بعد غياب الشفق وبهذا القول بقول الإمام مالك هنا في الموطا قال الشيخ محمد قنون الكبير رحمه الله وبهذا القول يعترض على الشيخ خليل رحمه الله اقتصاره على عدم الامتداد يعني يقول الشيخ قنون رحمه الله أنه كان ينبغي للشيخ خليل أن يذكر القولين معا وأن لا يقتصر على قول واحد وهو لكن الشيخ خلي رحمه الله إنما ذكر ما به الفتوى قال هو مقتصرا أما بعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم علم التحقيق وسلك بنا وبأنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة دليل هذا القول الذي ذكرنا هو حديث عمر بن العاص في مسلم ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق ولهذا هذا القول ذكره البشار لما ذكر وقت المغرب قال من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق فذكر القول الثاني والقول الثاني هذا صححه طائفة من المالكية صححه ابن رشد وابن عبد البر وابن العربي وقبلهم اللخمي ومن متأخرين الرجراجي وطائفة هذو كلهم من اعلام المالكيه صححوا أن وقت المغرب ممتد وليس ضيقا وقد أشار إلى تصحيحهم الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ خليل بقوله لمغرب غروبها وقد ضبط بفعلها مع الذي لها شورط وصحح, وصحح امتداده للشفق. هذا ذكر القول الثاني قال هو صحيح امتداده للشفاقيه عليه علما على العشاء يلتقي الى اخر ما قال رحمه الله نعم والواقع ان هذا القول اظهر يدل عليه النظر يدل عليه الأثر ويدل عليه النظر ايضا الاثر هو حديث مسلم والنظر أنها تكون حينئذ كسائر غيرها ممتدة لها أول وآخر وسط فإذا قلنا إن وقت المغرب ممتد كانت المغرب يعني مثل تلك الصلوات ثم هذا الوقت أيسر هذا القول أيسر وأنسب وألسق بيسر الشريعة من القول بتضييقها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي هذا الأثر فيه مبحث يحتاج إلى شيء من التطويل في الكلام لا يسعه ما بقي من الوقت إذن نتركه لمجلس قادم إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك الحمد لله رب العالمين